dele se tu rodji Mm-hmm. <laughs> استغفر الله بكم صيروا كما كنتم Ai, ai, uh... أيام من فمن Why, well, I mean... فَمَنْ تَطَوَّى خَيْرًا فَأُوَى خَيْرٌ لَكْ وأن Um, oh, You're the You're One, two, three, Why is فني تجيب Kulä illäsä ilasan kuun illä فالآن تسيرون ما بدأه ما كسب الله لكم. <تصفيق> Mm. -hmm. What? <laughs> Kiitos! Yeah. on the What? Yeah. And ooh! Worth mm <laughs> in mm -hmm. Täytyy me. uusi maun, mutta